「フィ حق من بذكره نردد فهو علي بالعلا م أن ي د للمرتضى ك ر ه ح ي د يا عين الهدى وحجه لمن اناب واهتدى بك اقتديت والحبيب المقتدى لولاك غصن العدل ما ب ق الندى بك يابابا علم الرسول أ س س ت اعتابها يا 「しゃにだって」<音楽>